ಚಿನ ಯ ಸರೂರೋ ಔ ಸಲ್ಸಲೀ ಯ ಕುಕಿಯ ಕಚ ಕಾ ದರಸಿಟಾ ಟು ಮೆ ನಾ ಹದೀಫಿ ಅನ್ ಕಚ ಕಾ ಬಾಬುರಾಕಬಾ ಅಂಬಾ ನಿ ನದೀಫಿ ಯಾ ಸೂ ಕೋ ಮಾೋ ವಾ ಹದೀಫಾಲೆ ಹದಿಫ ಯಾ ಸತ್ತ ಟಾಠೂ ಔ ಹೀಫನ್ ಕಚ ಕಾ ಬಾಬು ಅಲ್ೊರಾಕಬಾ ಅಮಾ ನೆ ಹದೀಫ ಯ mtume mtume sallallahu sallallahu wa sallam, au au au Anas bin Malik anhu anaelezea kuhusu yale makosa makosa madhambi madhambi madhambi ambayo wakayaona wakayaona kuwa kuwa ni madhambi makubwa, tena, ukubwa wenyewe ni ni madogo madogo walakin wakati wakati walikuwa makubwa ಔ ನಿಸ ಮಡೋಗೋ ವಾಲಾನ್ ವಕಮ ಸಲಿ madhambi hayo ni ya kuangamiza ನಿಗಿಝಾಮ Kuna ala ahdi sallallahu ambayo sisi shaar Ni membamba ಕನ್ನ ನಾ ಅಹದಿ ರಸೂಲ ಸಲ ವಸ ಮಿನ ಅಲ್ಮೋಬಿಕ ಹಾಂಬಿ ಅಂಬಾ ಯೋ ಟು ನದಕ್ ಮಿನ ಶಾರ್ ನೀ ನಮ ಲೋ ಕು ವಕ್ಕ್ಸಲ ಸಹ್ಯೋ ನಮೋ ಸಹಾಯ mfano ಅಲ್ೋಬಕಾತ್ಂಗೋ katika makosa haya Ingawa mifano ni mingi Kwa sababu ya kuangalia ವಕ್ತಿ Pengine pengine na Ya ya makosa ambayo, pengine katika jumla, ya yale makosa ambayo leo, wa mtume, sallam, uh, makosa inyewe, ambayo katika jumla yale kuwa ni sahali kwa ನಫತೋ ವಸಟಾಜಾ ಓರೋಧಾ ಯಾ ಮಕೋಸಾ ಅಂಬಾಯೋ ಪೆಗಿ ಕಚ್ಕ ಜುಂಬಲಾ ಯೆ ಮಕೋಸಾ ಅಂಬಾಯೋ ಯಾ ನೆ ಕಾನೋ ನಿ ಸಹಾಲಿ ಕೋ ಇಸ್ ವಸ್ಲಮ ಹಾ ಯೋ ನಿಮಾ ಬೋ ಮಕೂಬೋ ಲಾಕಿನ ಕಮ ಚುಲಿ ವೊಟಾಜಾ ಮಕೋಸ ಅಂಬಾಯೋ ನಸಾಹ ಹಲ್ಫಿ ಸಹಾಲಿ ನಿಗೋ ನಿ ಮಕೂಬ್ಬೋ ಮಥಲನ್ ಐ Ni kama atasahul ala ನಿಲ್ ಜಮ au au atasahul ala adai salawati fil ni ni ni muislamu usahali katika katika katika za jamaa kwa kwa wa sahili wengi pengine jambo jambo dogo mina shaar kama asali kuwa ಪಸೀನಾ ಕುಂಬಿಕ kisharia kwa muislamu kuhudhuria katika sala ya jamaa kama inavyojulikana katika sheria wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam atakhalluf an aljamaa kwa masahaba ilikuwa mtu akikosa jamaa lilikuwa ni miongoni mwa mababu mazito hata ibn Abbas radiyallahu anhuma يقول wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq ilikuwa utatuona sisi wakati wetu hakuna mtu ambaye anakosa kuhudhuria sala ya jamaa Ispokuwa ni mnafik ambaye Unafiki wake unajulikana Kwa ibo wakti wa sahabatu Rasulillah salamallahu alayhi wa sallam Ili kuwa atakalluf aniljama'a Alama min alamati mada Alamati al nifak Kwa ibo haya ni mingoni ma, mambo mazitu Ambaye wakti wawa li kuwa kia chukua Kwa kubwa na uzitu mkubwa uh, Ingawa katika siku za leo Mambo kama haya kuwenda yaka wanekana Nimambo pengine yaka waida Pasina nakuwa Na wa kishiria, Au mtu Sala ya ya ya jamaa Sababu hii Tume sallallahu wa sallam, Ambayo Katika katika Sio hadithi hadithi hadithi anas Tulionayo nne Tuliongeza tuli ನಾ ya ಶರೀಯ ಸಬಾ ಹದೀಫ ತುಮ ಸಾಯೋ ತುಮ ಸೋಮಾ ಕಟ ಕಾ ದರ ಪಿಟಾ ಸಿಫಲೋ ಹದಿಫಲಿಂಗೇ ಕಟ ಕಾಫೀದಿ ಹದೀಫೆ ಸಲಾಮಿ ಸಹ ಇಸ್ತು ಚಕುಳಿಯ sahali baadhi ya makosa ambayo yanaonekana kuwa ni madogo kwa hivyo tukasoma hadithi ya Abu Hurairah aladhi rawahu Bukhari wa Muslim hadithi ya Abu Hurairah iyakum qala sallallahu alayhi wa sallam iyakum wa muhaqqarati adh-dhunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikna olewenu au jitahadharini tahadharini enye waislam wa min min muhaqqarati adh-dhunub jitahadharishini na makosa madogo madogo kusomusiachukulie kwa wepesi na sahali ಸಬಾ ಓ اما يليه يا ابو هريره كما في البخاري ومسلم انا اسمع خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر تليت وكا pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam kuelekea khaybar haya maneelana elezea ابو هريره katika ule ile am khaybar mwaka ambao walifungua ndani yake mji wa khaybar anasema ابو هريره بعدا ya ku baada ya kuuteka mji wa khaybar qala ابو هريره رضي الله عنه فلم نغنم ذهبا ولا فضه hatukupata ghanima ya dhahabu wala ya fedha katika masuala ya ghanaim asema falam nagnam hatukupata ghanima dhahaban wala fedha hatukupata ghanima ya dhahabu wala ya fedha illa al-amwal wa thiyab wal mataa ghanima tulipata anaelezea kwa ilikuwa liku, ni mali ya kawaida mali za kawaida pengine wanyama na nguo na mataa kama viatu na vitu vingine kama hivyo vitu vya kawaida kwa sababu katika mara nyingi katika ghanaim هو وقت انपता مال يا ثماني مال اليونى ثماني كبوا في الغنيمه او في الغنائم فابو هريره انههزيهه في كتبه في خيبر اللي هو كدهو ني تفاوت فواكوا ط غنيمه يا ثماني كبوا كما ذهب او فضه واللي يطني اموال كوايدا و متاع و ثياب نغو واهدا رجل يقال يؤهدا رجل من بني الضبيب يقال له رفاع بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم. قال ابو هريره: وانا مmoja katika kabila la Bani Adh-Dhabib. Bani Adh-Dhabib. Kuna mtu katika hili kabila jina lake aitwa Rifaa bin Zaid. Rifaa bin Zaid, huwa bwana alimpa zawadi mtume sallallahu alayhi wasallam kijana aitwa jina lake Mid'am. Anasema Abu Huraira: Wa ahda rajulun min Bani Adh-Dhabib yuqalu lahu Rifaa bin Zaid. لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم بعد احب أبو هريرا انا اندلئيك اسمو لي انا سيما فوجه يعني فتوجه فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى واد القرى بعد احب امتومي عليه الصلاة والسلام اكا اليكي اكتونجي تنجيني امباتوكي نيتوا واد القرى حتى اذا كان بواد القرى مبكالي بفكهي سهيم اتواي واد القرى fabainama midhamun alipokuwa huyo kijana aliopewa zawadi aliopewa mtume alayhi salatu wasallam kwa ni zawadi fabainama midhamun alipokuwa huyo kijana yahuttu rahlan li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anaiweka anaiweka mzigo wa mtume sallallahu alayhi wasallam ili akapate kukaa pale wadi alqura apate kutulia kidogo apumzike halafu aendelee na safari naso alipokuwa ameweka mzigo wa mtume sallallahu alayhi wasallam iza sahmun a'irun faqatalah ukaja mshale ambao ulikuwa umekosa njia faqatalahu ukamua sahmun a'ir katika lugha ya karabu wakisema uh, shay' a'ir a'irun ni kitu ambacho kimepita kwa makosa kimeimekosa njia kwa makosa by accident uh, inaitwa a'ir kwa hivyo mtu anaweza kurusha silaha au akarusha kitu pengine jiwe likampija mwenzio kwa makosa Ilejiwe wakati ule linaetwa hajarun aair. Kwa wakati ule, wakati mwengine kuna rushwa mkuki au mshale, unakuenda ukaingia pahali kwa mtu kwa makosa. Inaitwa sahmun aair. Ina hukumu yake nyingine katika masa ala ya kisharia. Kwa wibu huyu kijana ilpukua naweka mzigu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira anasema, ila sahmun aairun, akitahamaka tukitahamaka tukawuna mshale ambawo umepitaki makosa, fakatalahu uka mwingia uka muwa. fa qala lahu an-nas wa toakasema hani an lahu bil janna hani an lahu bil janna tunampongeza na tunampa tahnia kwa kwamba amepata pepo yani kama bishara kwamba hii ni alama na ishara kuwa amepata pepo kwa sababu kwamba kutila shahidan ndio yanamaanisha yanamaanisha annahu kutila shahidan ameuawa ni shahidi sababu ameingiwa na mshale wa, wa makosa mtume عليه الصلاه والسلام alpasqiya ukisema maneno haya faqal akasema kalla sivyo hivyo mnavodhani wala mnavyosema inna shamlata allati akhadhaha yawma khaybar inna shamla shamla ni kama ridaa nguo ambayo imefanana na ridaa inavaliwa kama vile ridaa hita shamla ya aladhi lkanehu yashtamilu biha alinsan ala atiqihi au ala katifi inna shamlata allati akhadhaha yawma khaybar ile nguo shamla ridaa ambayo ameichukua yauma khaybar min al min al maganim katika mali ya ganima lam tusibha al maqasim ile mali ya ganima ambayo ilikuwa bado haijagawanywa la tashtailu alayhi naran hivi sasa tayari imeanza kumwakia moto yaqulu al mustafa sallallahu alayhi wa sallam hapo hapo baada ya kuwa mewao fayaqulu alayhi salatu wa salam ana warakibisha pale sahaba waliposema حني انه بالجنه فقال عليه الصلاه والسلام ان الشمله التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتمل عليه نارا فلما سمع الناس ذلك واتوال بوسكيا من هنا جاء رجل بشراكين او شراكين اكجمت موجه بالي بالنايه امبيو امبيو اكملت موجه صلى الله عليه وسلم كيته كموجه كي او فيتو فييلي بي alikuwa pia na yeye ameizuia akailetwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam shirakun min nar aw shirakan min nar na hivi navo viazi vya moto thumma qala kisha baada haya maneno ndio akasema iyyakum wa muhaqqarati adh-dhunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikna olewenu haya mambo ambayo maona ni madogo madogo Yanaweza yaka mzungu ka mwanadamu Hadi yaka mwangamiza katika uh, Monto wa jahannam Awa yaka mwangamiza katika hisab Yawma al-qiyama Kwa ibo ayu ahli ikwa Hii ni koneisha uzito wa masala haya Masala ya muhakarati dhunub Nama kosa ambayo pengine mwanadamu Yanaweza akayona ni jambo dogo Hasa kutukua pengine mambo kama haya Kama hivi huyu kijana midham Ambayo amechukua shamla Shamla ridha Kudogo pengine Eee uh, bei yake haipiti hata shilingi labda 200 300 chei basiti ni athiabu lakini qala alayhi salatu wa salam tashtailu alayhi nara jambo ambalo sisi kawaida wanadamu kwa kwa kawaida yake katika mizani yake ya kimaisha aona ni jambo dogo au jambo la kawaida lakini nabia sallallahu alayhi wasallam yuhadhdhiru muslimin min dhalik anawaonya waislamu vikali juu ya mambo kama haya na na uzito wa jambo kama hili Kwa kwa ah, hivyo, hapa -ikhwa. Tuna Elezea kwa jumla, na Hasa tukija tukija katika katika ya ya amanat Hata hata ya, ya Mtu wa wa jambo fulani. Amepewa wa wa jambo fulani De... idara fulani au fulani fulani fulani, fulani Amepewa Idara Au Au au mali fulani. Au hata Kazi fulani an hadha ಬಿಕ Hasa akiwa amewakilishwa Hasa akiwa amewakilishwa Kwa mfano leo, ala sabili ilimithali Kwa mfano leo, unaweza kumpata mtu Na haya ni katika mamba ambayo pengine Yamenea fi baadhi ilmustamaati Uweza kumpata mtu katika wa islamu Amewakilishwa na muislamu mwenziwe yuko pahali fulani Haka mwambia Nifanyie ni Kazi fulani ya sadaka Mathala, nichinjie mbuzi Yai kunchi fulani Amambia nichinjie mbuzi kasa wasikizane bei amwambie bei ya mbuzi ngapi bei ya mbuzi moja hapa mjini kwetu amwambie shilingi 7000 au 8000 kisha wasikizane idadi ya vichwa pengine vichwa 20 au vichwa 30 mathala baada yule bwana afanya hesabu zake amtumie pesa zikifika hapa yule jamaa atafuta bei nyingine ya mbuzi ambayo iko chini na pesa zishaingia akatafuta mbuzi ya shilingi 3000 alfariq kam tafauti ya shilingi 2000 au 2000 طيب هذا الفارغ وين يذهب يذهب في جيبه يaingia kwenye mfuko wake yeye aona kwamba ile hisabu kule shatoka na aona kuwa zile pesa yeye aweza kusia katika mfuko wake ma hukumu hathihi muamala haa hiarudi pale pale kama alivoeleza mtume alayhi salatu wasalam wa hadha naw' min alghulul hadha naw' min alghulul la kwa sababu hadhi anabi sallallahu alayhi wasallam ala khilaf dhalik فهو كل شلنجي 1 ambao utaitea mfukoni anta muhasabun alayh utakwenda kuhesabiwa nao يوم القيامه liannak bimathabati alwakil wewe ni katika hukumu ya wakil na wakil katika hukumu ya kifiki ya Kiislamu inajulikana fi bab almuamalat alwakil yadu yadu amana yadu yadu amana hawezi kufanya tasarruf katika mali kwa njia yoyote illa bi idni almuwakil isipokuwa kwa idni ya yule muwakil كوى حتى شلنجي 1 يبقي يرجسها كوا يله mwenye. هكذا تكون الامانه والدليل على ذلك ما اخرجه البخاري. دليل منين هاي اخواني هاي المنن اللي انا بتعايزงومز ذا ديلييي في صحيح البخاري من حديث عروه ابن الجعد البارقي. من حديث عروه ابن الجعد البارقي. هو عروه ابن الجعد البارقي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا. ليشتري له به شاح متومه عليه الصلاه والسلام علمها هو صحابي عروه دينار ليشتري له به اي بالدنا شاتن امنو لمبوزي المبوزي اللي هو قيمه yake في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتراوح ما بين دينار الى نصف دي. نصف دينار الى دينار نصف دينار بقد دينار واحد اللي هو بي امبوزي كولينغانا نامبوزي سايز yake ونكوبه وكهل كذلك فايو الي امبا عروه دينار امنو ليه متومي عليه الصلاه والسلام اذا الرسول من هو الان موكلك نعروه وكيل عروه هه ni wakil amwaqilishwa anmtume sallallahu alayhi wasallam akamnolia mbosi si kwamba anataka fanya biashara kama vile wanavyofanya baadhi ya watu la wakili akamambia tukua hii dinar ishtari li shatan urwa radiyallahu anhu alikuwa ni mfanye biashara eh hojari mahe فذهب في السوق اكذا سكون فاشترى بالدينار شاتين اكنوا لوع امبوزا 2 ثم باع احدها كاوزا واحده من اجل كتك اول امبوزا 2 بالدينار مقابل دينار واحد تمام يا اخوان الحديث في البخاري فباع احدهما بدينار كاوزا امبوزي 1 مقابل دينار فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا بشات ودينار akarudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mbuzi na dinar ile ile ambayo amepewa tadi. Mtume alaihi salatu wasalam alipofanywa ile hisabu namna ile na Urwa aka daa lahu bil baraka fi bai'i. Mtume akamwombea baraka katika biashara yake. Wa fi riwayatin fi musnad al-Imam Ahmad katika riwaya ya musnad al-Imam Ahmad qala lahu qala Urwa Urwa limwambia Mtume alaihi salatu wasalam hadha dinarukum wa hadhihi sha'atukum Hii ndiyo dinari henu Na huyu mbuzi weli Yule uliyanituma Fahaka za takunu alamana Tasa ingilikuwa kwa mba inajuzu Kwa mtu kuzuhia baadhi ya pesa Mba yu hameipata Kwa kuwa hameonu nwambuzi kwa beyi ya chini Ile pesa lio ipata na weza kaizuhia Mtume alayhi salatu wa salam Angeli mwambia jiurwa Angeli mwambia izuhia ili Minataka mbuzi Wezuia dinari, haina shida Lakina nabiya salallahu alayhi wa salam alittaka kum bainishia urwa radhiallahu anhu akwamba hapa ni masala inayohusika hapa ni masala ya wakala na masala ya wakala ni masalatul amanat wayadul wakil yadu amana mkono wa wakili yule mwenye kuwakilisha ni mkono wa amana fama balu annas alyawm vipi leo baadhi ya watu ambao wanaingia katika masail kama haya ya wakala thumma layu adduna hazihi hazihi amanat na sio hapo pekee yake katika masala ya mbuzi ikhwan kuna mambo mengine makubwa na makubwa zaidi Mbali mbali ya ya ya kujenga kujenga madaris pesa pesa pesa Ambiwa hizi Hizi Hizi watu hajj au Au umra fanya fanya khairat hivi Thumma ಪ್ಯೋ ಮ ಶಾಲಿ ಬಾಲಿ ಮಶಾರಿ Ni milango ambayo ಕರಗಿ ಮಿಲಾಂಗು chonjo kabisa ili ko kuharibu imani ya muislamu na kuharibu amana amana ya muislamu. Idhan hazi ayuha ikhawa sura min suwari adail amana na sura min suwari al muhaqarat min dhunub. Katika yele mambo ambayo muislamu hayaweza kayaona kwa ni mambo madogo walakin fil haqika katika mambo makubwa ambayo yanasimamisha hisabu nzito mbele ya Allah azza wa jalla yauma yaum al qiyama. Kwa hivyo ndio maana tume alayhi salatu wa salam akawkumbusha muislamu iyakum muhaqarati adhunub. Na huku Anas bin Malik radhimallahu anhu Katika masala ya muraqaba Aka tusomea haya maneno kutambia Kuna makosa ambayo sisi leo wa islamu Tuwa yafanya Tuwaona kuwa nimambo ya kawaida Lakini wakati wa mtume alayhi salatu wa salam Yalikuwa nimambo masitu Baata kukamilisha hadithi hiyo nne Yalikuwa na dhani kwamba uh, ime, ime eleweka Naam Naam نعم, أن نعم. انا معطاء من اهل المسكين نعم انا من ضمن المساكين نعم وما بين لي ان وزع من انا لما قال لي هذا انا من المسكين او اصل من جانبي ثم ما بقى وزع على حد من القلول فلن نعم الاولى ان تبين للمعطي انك من جمله المساكين وقال لي وزع للمساكين نعم وانا من ضمن المساكين نعم na kama bado wazaa mmm jaribu msafara haya ngoja tafsiri kwanza kwa Kiswahili maneno ya al-Akh Qasim ili pate kueleweka asemaye yule mwenye mali ya sadaqah amemletea mali pesa ya sadaqa au zaka mfano akamwambia hizi pesa ganyiza kwa maskini sasa anasema na yeye ni miongoni mwa maskini kwa hivyo ile pesa ilipokuja je uh, anaweza au pengine yeye akachukua katika ile sehemu ya pesa kabla kwa ganyia kwa ganyia maskini kwa hivyo yeye anaingia katika fungu la wale masakini هنا يا الاخوه طبعا الشريعه كما من وجواه في مسائل الزكاه انما الصدقات فقراء والمساكين والعاملين عليها ايه 60 من سوره التوبه كنا وله العاملين عليها العاملين عليها نواو كذلك وما يكفوا فगुनाه في مسائل كما هيا وسبب حكماء كبرى يا الله سبحانه وتعالى كوeka فगुनाه العاملين عليها نكف عن الى طمع نكف عن الى باب من الجشع ambayo inaweza kapelekea muislamu katika kutekeleza ile amana namna inavyo inavyopaswa kwa hivyo ikiwa almal min mali zakah fala haraja min an ya'khudha al'amil min mali zakah li'annahu musarrahan bidhalika fi alquran amepewa ruhusa na quran na allah subhanahu wa ta'ala katika sharia kama ilivyo ndani ya quran fi surati tauba huwa min jumlat almasakin au min jumlat man yastahiqo azakah lakini tukija katika masala ya mali ambayo imekusishwa uh, jambo fulani haya ni masuala ambayo pengine yakowazi kama lilivotaja al-akha uh, qasim lakini tunasema hii ni katika babu zaka tukija katika masuala ya sadaqat hizi ambazo ni nafila sadaqa ya nafila ambayo imekusudiwa uh, mathalan uh, sinfi mwa nas watu maalum sasa yule anayekupa pengine mara nyingi unajua pengine katika fahamu yake wewe hakukuweka katika hisabu kwa hivyo hakuna ubaya kumwambia kwamba mimi kadhalika ni katika wale jumla ya watu ambao pia nahitaji uwezi kujua labda amekuekiya fungu lako labda ni kubwa zaidi kuliko ile ambayo wewe utachukua hadhi awalan thania uh, ikiwa si mali ya zakat utachukua fungu gani katika sadaqa kwa sababu mali ya zakat inajulikana fungu lake lakini mali ya sadaqa utachukua kiwango gani sasa hapa kunaweza unaweza kuafungua mathalan min madakhili shaytan ukachukua mali au kiwango cha pesa ambacho ni kikubwa zaidi ya vile inavyostahili kwa hivyo ni aula صاحب هذه او كازوموموز apengine na yule sahibi hadhihi al-amwal au sahib hadhihi sadaqat ili wazi na bayana utoki katika ile shubha na utoki katika masala ya kugongana na na na masalih al-masakin ili wewe uwe katika sura ambayo yiko wazi katika masail kama haya amma fi bab zakat fahada wadih wadih bayin fi bab zakat amma fi bab sadaqat fa amruhu yani rubbama qad yushkil ala dhalik ila ila ila hadd ma kwa mwenye vizuri kuzungumza na yule mwenye sadaka annaka kadhalika min jumlatil masakin au min jumlatil man yastahiqo hazi sadakat fataa khudh shay'an min dhalik thumma tawzi' al baqiya kwa sababu ya ikhwan huko mlango kufunguliwa na wale wanaokufanya sadaka huenda akazuia katika jumla ya mali nyingi akazuia akusema kwamba yeye ni katika masakin na wale masakini waliokusudiwa wakapewa wakapewa kidogo sasa kila mali ikiingia anazuia kila mali ikiingia anazuia anazuia wala shaki ان هذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان تمام طيب توندي امبل يا اخوان حديثيا 5 ketika bab المراقبه ambao نساوى نفسنا حديثيا 68 من اول كتاب رياض الصالحين ني حديث ابو هريره رضي الله عنه انا اسمع امام نووي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده تندليه في كتاب المراقبه حديثيا 5 ان اسم ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يغار ان الله تعالى يغار ابو هريره رضي الله عنه ان اسم حقيقه الله سبحانه وتعالى يغار ومن غيره غيره الله تبارك وتعالى انه حرم الفواحش كما يتخبطوا جمبلي في روايات مبالغ منها لكن نكنه تسممي هפה في تمكو لا يغار تولي لهزوا كياف فلاني كيف تكملشه حديث حديثي طبعا رواه البخاري ومسلم او بالاحرى متفق عليه متفق عليه بسبب البخاري رواه من حديث ابي هريره ومسلم كذلك امه بكي من حديث ابي هريره امام البخاري امه بكي في كتاب النكاح في كتاب النكاح باب الغيره نا امام مسلم امه بكي في كتاب التوبه باب غيره الله غيره الله تبارك وتعالى اهسمه توم عليه الصلاه والسلام ان الله يغار ان الله يغار حقيقه الله سبحانه وتعالى انا غيره حقيقه الله سبحانه وتعالى انا غيره غيره ايوا الاخوه قبل يكففنوا مسائل مجهينه مجه زياده ketika حديثي غيره كتكه لغه الكرب انقوجا بمعنى البغض والكراهه انقوجا بمعنى مبالغ لكن من من معنى يا الغيره من الغيره بفتح الغين كتكه لغه الكرب بعض ياواط انا يتمك غيره غيره لا سي غيره ني غيره غيره بفتح الغين وسكون الياء ثم فتح فتح الراء الغيره تتضمن البغض والكراهه ghayra inabeba ndani yake maana ya bughd kuchukia na maana ya karaha hii ndio ghayra sasa hadithi hii paka kufikia hapa tume alayhi salatu wasalam anabainisha moja katika masail ya aqida ambayo ni masail muhimu mazito katika mlango wa aqida nao ni mlango au masala ya sifatullahi tbaraka wa taala sifat za allah subhanahu wa taala na kama tulivyoeleza katika dhurus madhat او دروس ماضيه يقاما صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم الى قسمين او على نوعين صفات الله سبحانه وتعالى تنقعدا كنوعنا او ايضا بي. قلنا صفات اماه بالذي يعرفها ان صفات ذاتيه. و قلنا صفات اماه بالذي يعرفها كصفات فعليه. صفات ذاتيه صفات ذاتيه لله سبحانه وتعالى هي الصفات التي لا تنفك عن الله. لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى. ni sifa ambazo haziwezi kuachana na dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano sifatul ilm sifa ya elimu sifatul haya sifa tu al-qudrah sifa tu al-wajh sifa tu al-yaday ila ghairi dhalika minas sifat hizi sifa zote zinaitwa sifata dhatia kwa sababu ni sifa ambazo zinaambatana na dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna wakati wowote ambao Allah azza wa jalla hawezi kusifika na sifatul haya Au sifah ya ilimu, au sifah ya kudra, au sifah ya sam'a, au sifah ya basar Ya kuona na kuskia na sifah zingine kama hizi Na kudra, ya uwezo, na sifah zote hizi zina julikana kuwa ni sifah dhatia Halafu kuna upande mwingine wa sifahat za Allah subhanu wa ta'ala Zina ito sifahatun fi'liya Sifahat fi'liya, ambazo kathalika zina ito sifahatun fi'liya tun khabariya Hizi ni sifahat ambazo zina ambatana na mashiatillahi tabarak wa ta'ala zinamba tana na mashiati lahi aza wajal zinakwenda kulingana na Allah subhanahu wa ta'ala kutaka na kupenda akitaka anakuwa na sifa hii wakati fulani kwa sababu fulani mathalan sifa tu alfarah sifa tu alghadab sifa tu alajab na sifa hii kadhalika ya ambayo iko katika hadithi hii sifa tu alghaira hizi zote ni miongoni mwa sifat fiili ya za Allah subhanahu wa ta'ala tunaposoma katika قرآن تكفو وغضب الله عليهم نسoma katika qurani تكفو غير المغضوب عليهم ولا الضالين na sifa zingine kama hizi ambazo zinathibitisha sifa ya ghadhab Allah subhanahu wa ta'ala katika aya zingine ya sifa ya farah na sifa zingine zimekuja katika ahadith an-nabi sallallahu alayhi wasallam kwa sababu sifat imma an tathbuta bilkitab wa imma tathbuta bisunnah faqat hakuna sifa ambayo ina thbutu bila ya qurani na sunnah او بلا يا قران او بلا يا سنه اما أن تثبت بالكتاب والسنه او باحديهما بالقران او بالسنه الصحيحه اثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم فلهو فقط وفكيه هפה اخوان imekuwa wazi kwamba sifa hii ya ghaira ni miongoni mwa sifaati fiiliya za Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala nakuwa na sifa hii ya ghaira hili ni jambo la kwanza ambalo linadhihiri wazi katika hadithi hii ya mtume صلى الله عليه وسلم jambo la pili ni kwa sifa hii anasifika nayo Allah azza wa jalla kama ambavyo anasifika nayo mtume sallallahu alayhi wasallam kama ambavyo sifa hii kadhalika ni miongoni mwa sifa za muumini kwa hivyo sifa ya ghaira ni sifa ya Allah azza wa jalla na ni sifa kadhalika ya mtume sallallahu alayhi wasallam na ni sifa kadhalika ya muumini ambaye ana imani haya maneno dalili yake katika hadith aladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim من حديث سعاد بن, مع... سعاد بن عبادة رضي الله عنه سعاد بن عبادة رضي الله عنه الپسكية حكمه يمتومي صلى الله عليه وسلم ambayo حكمه الو يصوم متومي صلى الله عليه وسلم الى وقت قرآن انه يهوسو مسألة يا متو ambaye أم اميباتا أم مكيوه نمونا مومي kaskama masuala ya zina ikashuka hukumu katika Qur'an ya kwamba mtu yule atakiwa atafute madha mashahidi wanne wanashuhudia kile kitendo cha zina halafu isimamishwe ushuhudi na adilla halafu yule aliyefanya kitendo kile cha zina atukiliwe hatua kama ilivyo katika sheria sahad bin ubada radhiyallahu anhu aliposikia maneno haya kwa mtume sallallahu alayhi wasallam أمريز أمتومي عليه الصلاة والسلام أمم أنبيع نكمونا نا ونمومي آتي بأربعة شهداء لأتي مشاهدة وأن قال عليه الصلاة والسلام نعم أمتومي أمم أنبيع نعم سعد بن عبادة أمم انبيع أمتومي عليه الصلاة والسلام أعاجله بسيف أضربه غير مصفح نعم mtu huyo nitakayempata mimi namna hiyo katika hiyo hali mimi sina time ya kwenda kutafuta mashahidi wanne wala hata shahidi mmoja mimi mtu huyo hapo hapo namalizana naye kwa upanga adribuhu ghayra musfahin mtampiga na upanga ghayra musfahin ghayra musfahin nini maana ghayra musfahin panga ina sehemu mbili wakati wanyuma wa arabu walipotumia mapanga panga zao kuna kupiga kwa panga kwa aina mbili Ema atakupija kwa panga kwa njia ya kukutia adabu pekiyake Kwa hivyo atakupija na upanga Akupija kwa upanga Lakini akutia adabu Atakukukata wala kukua Atakupija mosfahin Atakupija kwa ubavu wa panga Akipija kwa ubavu wa panga Ule ubavu wa panga unaitwa Safi as safe Safi as safe ni ubavu wa upanga Kwa hivyo yule na kupija kwa ubavu wa panga Unaitwa mosfahin be safe Akipija na hadi safe ndio inaitwa ghaira mصفح kwa hivyo sa'd radhiyallahu anhu asemwa huyo mtu mimi simpiji na upanga ate kwa ubavu na mtia adabu nampija kumaliza anasema maneno haya mbele ya sahaba tume alayhi salatu wasalam akawaambia sahaba ataajabu na min ghaira min ghairati sa'd nyinyi mnastaajabu na ghaira ya sa'd radhiyallahu anhu akawaambia wallahi la ana aghyaru min sa'd mimi tume sallallahu alayhi wasallam asema mimi nina ghaira kubwa zaidi kumshinda sa'd bin ubada radhiyallahu an wa inna allaha aghyar minni na allah subhanahu wa ta'ala ana ghaira kubwa zaidi kuliko mimi kwa hivyo hapa tuna daraja ngapi ikhwan daraja tatu kuna ghairatul mu'min kisha tuna ghaira ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo kubwa zaidi kuushinda ghaira ya mu'min na ghaira ya mu'min kubwa zaidi ni ghaira ya sa'd bin ubada رضي الله عن اصغى غيره يا متمن من كبوا زاهدي خشند غيره يا سعد كش غيره يا الله سبحانه وتعالى ني كبوا زاهدي خشند غيره يا متمن صلى الله <سؤال> عليه وسلم ومن اجل غيره الله <سؤال> و كاجله يا غيره يا الله سبحانه وتعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ناليو كاجلي هي غيره يا الله سبحانه وتعالى ام حرمش ما او ونا ما شفو ونا مبايا يوتي اليو ذيحي و اليو فشيكا yote ya haramisha Allah subhanahu kwa sababu ya ghaira alionayo Allah jalla fi'ala na maana ya hadithi hii ndio iliyoko katika hadithi ya Abu Hurairah hii ambayo tunayo katika riadha salihin kama tutakavyotaja kwa hivyo hapa tuna daraja tatu ya ikhwan ghaira ya Allah subhanahu wa taala ambayo ghaira yenyewe tatamthall fi madha ma ya atharu hadhihi alghaira athari ya ghaira ya Allah subhanahu wa taala annahu harrama alfawahish ma zahara minha ma batana kwa hivyo hamtaki Allah subhanahu wa ta'ala kumuona muumini au hataki Allah subhanahu wa ta'ala kuona muislamu au muumini anakaribia mipaka ambayo Allah jalla wa ala aliyoharamisha na aliyoweka hiyo ndio ghaira ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba usikurubie wala usivuke ile mipaka ambayo yeye ameiiweka hii ndio ghaira ya Allah jalla fi'ula tuje katika ghaira ya mtume sallallahu alaihi wasallam ma hiya ghairatu nabiy sallallahu alaihi wasallam ها ان لا <سؤال> تنتحق <تب> حرمات الله ان يسفك كذلك ميطقه يا الله سبحانه وتعالى تومه عليه الصلاه والسلام غيريake ككسيرك quake ان كوا اسونه ميطقه يا الله سبحانه وتعالى كذلك امفكو نايمه هاربيوا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت ابدا اذا راى منكرا امامه اكونا منكر او مكosa يوت يمبلي yake كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن ذلك ndio maana tunaambiwa katika ilmu ya fiqh tuambiwa katika ilmu ya usulul usulul fiqh na katika ilmu ya hadith tuambiwa kuna kitu kilitwa taqrir an-nabi sallallahu alaihi wasallam nini maana ya taqrir an-nabi taqrir an-nabi sallallahu alaihi wasallam ni kuwa kunafanywa jambo mbele yake alafu yeye anyamaze kwa sababu kunyamaza kwake mtume alaihi wasallam ni sharia na ni maana yake ni kupitisha lile jambo li anna hadha al-amr law sakata anhu al-mustafa sallallahu alaihi wasallam dalla ذلك على الجواز ديomaana kunyamaza kwake ni sheria kwa hivyo maadamu mtume amenyamaza maana yake inafaa na ikiwa haifai mtume anazungumza kwa hivyo anabi sallallahu alayhi wasallam aghyar minna aghyar min almu'minin wa aghyar min alnabi sallallahu alayhi wasallam man Allah tbaraka wa taala hii ndio ghaira ya mtume sallallahu alayhi wasallam tuje katika ghaira ya mu'min ghaira ya mu'min inakuwa katika ahli yake inakua katika kathari katika maharim, inakua katika familia yake, inakua katika watu wake, kuona kuwa ameweza kuhifadhi watu wake, na familia yake, na watu wake wakaribu, ya kwamba wamesmamisha hududillah na wako katika mipaka ya Allah subhana wa ta'ala, na mafundishu ya mtume alihi salatu wa salafu. Mu'min ambaye, ya nafanyo makosa na watu wake, mbele yake ye ya kiona, ahli yake, mkewe watoto wake watu wake wa nyumbani yantahikuna hurumati la wana sikauka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa yara na yeye anaona huyo ni muumini ambaye hana ghaira hana ghaira kwa hivyo muumini katika mizani ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni hivi kama walivyokuwa sahaba tu rasulillah sallallahu alayhi wasallam kina sa'd bin ubada radhiyallahu anhu sa'd bin ubada wale alipozungumza maneno haya kwamba ghaira ghaira yenyewe mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam ikabidi aitaje kuambia sahaba nyinyi mnastaajabu na ghaira ya saad bin ubada radhiyallahu anhu hivi ndivyo walivyokuwa muumini wakati ule muumini ambao wamejawa na ghaira katika katika ahli yao na katika jamii yao kuona ya kuhakikisha ya kwamba hakuna ambaye anakeuka hurumati laah na mpaka ya allah subhanahu wa taala kwa utuangalie namna walivyokuwa sahaba tu rasulilah sallallahu alaihi wasallam kaifa kanu maana ahlihim wakaifa kanu maana dhawihim kaifa kanu maana maana hurumat kaifa kanu yaishona maana hurumatillah thumma nuqarina dalika fi hayatina kisha tulinganishe hivyo leo na maisha yetu wala sio sa'd bin ubada pekee akhiwan jamii ashab جميع الصحابه اللي كانوا hawakubali kabisa kuona masala ya intihaq hurumati Allah hasa katika ahli yao anataja al-Imam Ibn Qudama fi al-Mughni katika Mughni skizeni kisa hicho ehwan katika Mughni labn Qudama anasema rufiha rajulun ila Umar ibn Khattab aliletwa bwana mmoja kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu siku moja katika utawala wake katika khalifa wake aliletwa bwana mmoja kwa Umar ibn Khattab قتل امراه ومعها ورجلا معها اليؤا مwanamke pamoja na mwanamume pamoja na wote wawili kaboua pamoja wakaja ikaeshimamisho kesi mbele ya Umar bin Khattab wakaja wale watu am yule mke yule bibi na wakaja watu wa yule bwana wakamleta na yule aliooa bali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wale jamaa wakasema wakamwambia Umar bin Khattab hada ماذا ماذا تقولون فقال لأولياء المرأة اكواوليزا wale watu amke ماذا تقولون نسمع قالوا وكسم قالت البنتنا هو اللي عوه بنتي اتو لكنه وكومبيا كني وقال لأولياء الرجل اكواوليزا wale watu yule bwana ماذا تقولون نا يي موسمعاج قالوا قتل صاحبنا هو اللي امعو امتوته عمم الخطاب اكملك يا يله بانا kamambia wa madha taqul na wewe wasemaje yule aliua sasa wa madha taqul na wewe wasemaje faqala arrajul yule bana akasema dharabtu bisayfi baina fakhidaiha fa asabtuhu fa qata'tuhu ala ithnain nimepiga mimi upanga baina ya mapaja yake nikapija faasopto wasata rajuli nikapija katikati ya yule bwana nikamkagimkagawanya mara mbili na ule upanga ukafika paka kwa yule bibi ukamaliza tumeelewa maneno vizuri ikhwan fahimtu mhadhaka la qala umar bin khattab radiyallahu anhu wa inadu faud wa inadu faud نواصل بعد الاذان ان شاء الله هكذا كانت غيره اصحابها رضوان الله تعالى عليهم في انهم او على اهلهم وعلى محارمهم وعلى ذويهم جو يا وتواو نجو يا يا يا والو تو ambao واتكوا صحابه واومني وواو angielie وواو angielie هشما ذو وواو angielie معيشه kama tulivyowaambia hakuwa saad bin ubada peke yake bali sahaba kulohum qatibatan wal kawati kwa jumla wanachunga sana sana katika masala ya ghaira hasatan ala al maharim juu ya wanawake wao mke na banat na watoto na wanawake wanaangaliwa sana na kupewa tarbia nzito ambayo imesimama ala minhaji rasulilah sallallahu alaihi wasallam wa manhaj al qur'an katika masala ya heshima na katika masala ya kufuta zile sharia ambazo allah subhanahu wa taala أما سيتكا كذلك ketika وقت عمر بن خطاب رضي الله عنه رفع إليه رجل رفع إليه رجل قتل يهوديا اليتي هو بون مغيره امباي هو الليكو ساسا امموا يهودي وهذه الحادثه ذكرها الامام الاصفهاني في حليه الاولياء ابو نعيم الاصفهاني في حليه الاولياء اسما رفع الى عمر ابن الخطاب رجل قتل يهوديا عمر بن الخطاب واختواكه الليتويو لي منتو امباي الذي كان ميهوا يهودي فقال البوسماميشو امبلي يا محكمه اكاموليزا عمر بن الخطاب عن سبب قتله لليهودي وليه نعم ميهوا هوي يهودي فقال الرجل يله رجل مؤمن قال ان فلانا من المسلمين غزا Maal muslimin Au kharaja ghazian Moja katika wa islamu Alitoka ghazian katika hali ya kuwa na shiriki katika vita Ameandiko jina laki katika kikosi chakivita Kwenye jihat Aka toka kunda kwa shiriki Wa ausani ibe mraati Akanipa mimi wasia Njuu ya mkewe Niwe niki Nikiwe kapale Ulinzi mzuri kwa mkewe kuangalia kwa, kwa mba Mambo ya kutaratibu e, na utakio Wakatha taku nuljira Na ujirani unakuwa na mna hii, uislamu unakuwa na mna hii Kwamba watu wanawusiana Khasa uh, mtu akitoka Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa wanawake Awa kwa kwa watoto Hakuna ubaya kumambia jirani yako Awa muslamu manziwe Hebu ni angalili ya angalili ya, ya minu kwa kwa kwa kwa safari Fahadhaan muslim عندama akharaj Au sahabi akhi Yuraakib madha Yuraakib za ujata Angalili ya mkewe na mambo kwa mambo ya kwa sawa sawa Siku ambati hamuwamin ya mkewe Na kwa sababu ya Wale mafisi mbali mbali amb tafuta zile forces za kuharibu watoto wa watu na wanawake wa watu mambo kama haya ya, ya ya mabaya ya uchafu asem huyu muumini huyu muislamu asem amwambia umba bil khatab fabalaghni nikaletewa khabari anna hadha al yahudi kwamba huyu yahudi huyu ambaye hapa wamuona kwa hana kichwa fabalaghni anna hadha al yahudi nikapewa habari kwamba huyu yahudi yadkhulu alaiha kwa nyumba nyumba yule bibi bibi biha na na na fujur haya lazima kipewa ahakikishe injaakum in fatathabatu mimi ila katika yake nikavizia pahali ambapo yule bwana akiingia hawezi kuniona akategea pahali asema faja yule bwana Myahudi huyu nikamuona akija fa sami'tuhu yanshudu kisha huko yuwaja nikamsikia tena yuaimba nashid anakuwa msanii yuataomba kana nashid waimba mashairi asema wa ash'ath garrahu alislamu minni khalawtu bi'irsihi laylatamami Wa ash'athon. Na huyu ambaye ash'ath sasa hapa amanisha yule mumewe yule bibi. Amuita ash'ath. Ash'ath mtu ambaye nyeleza ke Timutim. Hazi kuchano, hazi kutengenezwa vizuri. Amanisha kwamba huyu mtu ametoka kuenda kupambana huko na na vita vya jihad. Nde huko andakua ash'ath. Manaki mtu wakenda jihad atoki ya kiuwa amegipamba. Kama vile baadha wa islamu wakitoka kunda wakenda kazini ya wakenda wape. Mugini wa islamu wakati kakio wakajiwe kia meka pasako. كما تفعل النساء والعياذ بالله. فلهذا خرج غازيا اشعث. اسما واشعث هو اشعث الذي متوكا غره الاسلام وميني امدانغنيا نو الاسلام. حتى نداك في جنا جihad. اسما ميمي هكو خلوت بي يرسه. ميمي نكپata فرصه هابا كوكا خلوه نا هاروسي واكه. ليلت تمامه كاتكا وسيقو وليو كاميلكا ماسا ياكه منغي مريف. abitu ala taraibha wayumsi ala kharda'a haliqata alhizami mimi na kesho usiku ala taraibha nikigeuza geuza geuza uzuri wake yule bibi na mapambo yake wayumsi naye yuko kule apambana na vumbi na mafarasi huko ajanganya anwaambia kuna jihad kuna jihad mimi niko huko niko katika jihad yangu nyingine maneno hayo hayazungumza yule bwana حسما هذا المؤمن فقال العم بن الخطاب فسمعته يقول هذا كلام ساس انكطط وحكشوه كبيصا ياكمه يلي مننن اليوسماني ني كويس اكفيك من لغوني تو نكموك مو الى كاندو نا كيتوا كاندو مambo yakamalizika عمر بن الخطاب اكapitisha hukumu pale akasema laqe sasa hamna qisas hiyo ni case dismissed hamna kesi hapa hayaleteni kesi nyingine hakadhkana til ghira inda sahaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo ayu alikhwa kama laf jarudi katika mada ya ghira ya allah subhanahu wa taala tunakumbushwa hapa kwanza kwanza kabisa kwamba hakuna daraja tatu za ghira chini kabisa ni ghiratul mu'min ala maharimillah ghira ya mu'min juu ya kuangalia maharim na yale mambo ambayo allah subhanahu wa taala ayataka yawe katika familia ya mu'min كسب مؤمن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن اباى ان ارضيا مambo mabaya na mambo maovu na machafu yanafenywa katika ahli yake au yanafanywa na ahli yake wa huwa yarza bidhalik wa huwa saket kasab kuna yule ambaye anaridhia na kuna mwingine anaridhia na huko amenyamaza kimya ambaye wanazoni wanamuita shaytanun akhras shaytani bubu hadha alladhi yarza bilmunkarat tafal au tu'mal au tusna wa huwa وهو وهو ساكت فم من ائنه هي امبايرضى هاويزكوكتازا ولا هاويزكوزويا ولا هاويزكوسيما ان هذا منكر وان هذه الامور ما تجوز وان هذا حرمه الله تبارك وتعالى هو المؤمن امباي حن غيره مؤمن امباي حن غيره جو يا اهليييك امتومه صلى الله عليه وسلم ماذا سما سماه, سماه ديوث امتومه عليه الصلاه والسلام اما مويت ديوث ان ديوث كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه اييبي الذي يقير الخبث في اهله يولي ابايه اناكمالي وانapitisha ماو او ينافىه فيتكه او ينافىه اناهات زوجته او بناته او من هو قائم عليهم يولي ambao يي انا واسماميا واكو chini اماملكه yake na wilaya yake فهذا انيتو katika لغه يا كشريعه هذا دايوث فلهو اي والاخوه هي ني غير يا مؤمن Na leo maninu man kama haya, hakuna wakati mzitu ambao ni muhimu maninu haya kuzungumza Ala ilmanabir, al wafil masajid, wafil boyut, wafil madaris Kuliko wakati huwa leo wa sasa tulio nao Kwa sabu ni huwakati huwa, tunawona mambo mingi kwa hakika ya ikwani ya naofanyika Mambo ya kusikitisha Mambo ya kusikitisha mbali mbali Ukija ukitizama katika upandi wa banaat al-muslimin Katika upandi wa akawati al-muslimat وناونا مambo ya ajabu ambayo wewe kitu cha ambacho kikubwa cha kusikitisha unaanza kujiuliza hawa watu au hawa akhawat au hawa banat aina rijaluhunna waumewawako wanaume wale wanaowasimamia sawa kanu aban sawa kanu kanu azwajan wako wape wale wanaume wanaowasimamia in kana fil baiti rajulan ikiwa katika nyumba kuna mume ambaye anasimamia fakaifa ta'malu almar'a hathi almukhalafat mwanamke anaweza vipi kufanya mambo haya ya makosa tahruj aweze kutoka mwanamke katika ile hali aliyoitaja mtume sallallahu alaihi wasallam kasiyatun ariyat mumilat ru'usuhunna kaasnimatil buhtil maila hayani mambo ambayo yanafanyika leo na yanaonekana leo ishara ya kuonyesha bi anna alghira imma annaha qad da'afat aw annaha qad matat aw annaha ghayr mawjuda aslan ايم امذفق او ام فك ام كفا يكذيكوا او حيمو كبسا في قلوب المؤمنين. ديو معنى و الاسلام وانا اوليزا وانا زووني وانا اوليزا leo اين سعد بن عباده واكو ابي كنا سعد بن عباده katika امه هو leo tulionao اين سعد بن عباده حينما تخرج المراه leo ikiwa naweza kutoka wanawake wa islam akenda kule na kuataka kwenda اكندك ازzunguka mji wa nje nje kabisa wa ta'mal ma tasha anafanya yale anataka kuyafanya bi hujjati kadha kwa hoja jambo hili au kwa hoja la hili au kwa hoja la hili wa ant ayuha arjul ma tadri man alladhi yusna bi hadhihi almar'a wa qad takun zawja fa aina sa'd bin ubada fi ummatina alyawm wa kapi kina sa'd bin ubada katika umma walyawm na wapo wapi wale rijal kina amthali umar bin khattab au wale walioletwa mbele umar bin khattab katika vile visi ambavyo tumewaelezeni al dhaaka rajul ladhi qatala al yahudi aliwa yule bwana na yule simkewe ni amana amepewa amana amepewa yule mumeo atakaporudi idha sami'a bi hadha al khabar madha yadhun bi hadha al mu'min yadhun bihi khaira na anakuwa na thika بأن الامه الاسلاميه فيها رجال وفيها خير فيها رجال وفيها خير كيش بعد هapo يا الاخوه كنا غيره غيره النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم غيره غيره امتيه صلى الله عليه وسلم امبا قد القوى حقبالي ان تعمل المنكرات او الفواحش او المخالفات امام قط القوى وازيقوبال ودائما كان يرشد الامه دائما الكل كيوongoza امه na kiwapa taujihat na kiwapa mwelekeo wa sawa ala tariqin mustaqim ala hadi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam khaasatan katika upande wa an-nisa ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisaa al-mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain aya nyingi ambazo zimeshuka ndani ya Quran anaelezewa mtume sallallahu alaihi wasallam alkhitab lahu wa li ummatihi alkhitab lahu wal amru li ummati nabii sallallahu alaihi wasallam kisha baada hapo daraja ya juu zaidi mwisho ni daraja ya ghaira ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni ghaira kubwa hata kushinda ya mtume sallawatu rabbi wa salamu alaihi na ghaira yake sasa hapa ndio mahali shahidi ghaira ya Allah subhanahu wa ta'ala ni pale kumuona muumini anafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza الله عز وجل يغار سبحانه وتعالى يغار بالكيفيه التي تليق بجلاله كانجهي ambayo inaambatana na jalalullah tabarak wa taala na utukufu wake طبعا غير يا الله سي الى الى غير يا متوم ولا سي الى الى غير يا مؤمن غير يا مؤمن اتكانا على موي نذله احساسا لنفسي نحسيا ذا موي غير يا متوم صلى الله عليه وسلم كذلك يمتشغني كان احساسا كيموي نحسيا ذا نفس غير يا الله سبحانه وتعالى حاتweza kuisawirisha wala hatweza kuielezea iko vipi wala ikoje ndio maana wanazoonywa wanasema sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala al fi'liyah ma'lumatu al ma'na majhulatul kayf maana yake inajulikana kayf haiwezi kujulikana ikoje iko vipi wewe usiingie katika bahari hiyo wala masala hayo li anna hadhihi masail la yuheetuha aqlu al muslim akili ya muislamu haiwezi kuzunguka na kujua masuala kama haya ni makubwa na makubwa zaidi ya fahamu ya mwanadamu sisi kama waislamu wajibu wetu ni kusema amanna bihi kullu min indi rabbina tunaamini yote haya yanatoka kwa Mola wetu Madaama ametuambia annahu yaghar nahnu nuamini anna Allah tبارك وتعالى yaghar na gaira ya Allah 'azza wa jall ni pale kutomuona muislamu asionekane muislamu pale ambapo ameambiwa asionekane Na asikosekane mwislamu pali alipuambiwa atabeko Tumilewana ya kwan Hebu rudi ya Ibrahim Asi Asiweko pali ambapo Allah subhanu wa ta'ala mekataza Na Asikosekane pali ambapo atakiwa abeko Mfano ambapo atakiwa abeko Asikosekane Fi masjid Ihsanti Fi salawata al-farida Na mfano ambapo atakiwa asiweko ha mawa mawa ni pa fa fa mfala a ndugu yango hapa ramadhani asemabichi kwa hivyo wifi kwa msalamu kwende bichi aifai haa tamam alakha sema kulingana na wakati huo haufai kwa hivyo wale wana kwenda bichi mwana ngia apadasa نسال الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه ان يوفقنا واياكم الى سواء السبيل صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته